لنجعلها لَكُمْ تَذْكِرَةً وتعيها أُذْنُ وَعِيهَا فَإِذَا نفخ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فدكتا دَكَتَ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ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 فأما من مَنْ كتابه كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول, فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهُ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهُ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 ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه الك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرعها zagen ze ze zagen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 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ